بوك تو شتير دست أربعون أربعون أبراشتي زابوت السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق أبرستيت من فضلك من فضلك ألي هل يمكنك مساعدتي هل يمكنك مساعدتي كيه توكاي كاكشنا يوجد هنا مطعم جيد اين يوجد هنا مطعم جيد تام نافوغالو اذهب لجهة اليسار عند الزاويه اذهب لجهه اليسار عند الزاويه потом пойдёте ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم ثم سر مسافه قصيرة على خط مستقيم ثم idresti لجهة metrów na desno. Thumma adhab li jihati al-yamīn 100 metr. Thumma adhab li jihati al يمكنك greste أن تأخذ tramvajem. يمكنك aydan أن تأخذ tram. يمكنك aydan أن, أن تسير خلفي. train Lahko se tudi enostavno kako pridem do nogometnega stadiona? كيف اصل إلى استاد كرة القدم؟ Prečkajte most. اقطع الجسر. Zapelite se skozi tunel. اعبر النفق. اعبر النفق. Zapelite se do tretijega semafora. Sir hatta thalith isharaat daw'iyyah. Sir hatta thalith isharaat daw'iyyah. Potim zavite v prvo ulico na desni. Thumma naatif yameenan 'inda Потем сапелите на ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم على خط مستقيم على التقاطع التالي. Опростите, من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك كيف اصل الى المطار؟ نايبوليه يي داغريستيه سبودزيمسكو جيزنيتسو. الافضل ان تاخذ المترو. اركب ببساطه حتى اخر محطه. اركب do zadnje postaje Knjigo in najnovejšo dostopno verzijo najdete na naši spletni strani book2.de dvojni v dvojni v dvojni v pika BOOK o k 2 .de